Bismillahirrahmanirrahim. Tidak aku sembuh pada hari kiamah, tidak aku sembuh pada nafsu luaran. Apakah manusia atau bintang yang dihitung? Tidak mampu kita untuk membuat nanah, tetapi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 كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ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 كان علقاً فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟